صدق وصدق بالحسنة فسنيسره لليسران وأما من باخل واستغنا وكذب بالحسنة فسنيسره للعسران وما ردا إن علينا للهدا وإن لنا للآخرة والأولى فأنظرتكم نار تلظ لا يصلها إلا الأشكال الذي كذب <تصفيق> و وَسَيُجَنَّبُ الْأَطْقَى الَّذِي يُتِي لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا <إن> ولا سوف يرضى